ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت الناس ليذيقهم بعض الذي يعمل لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فاظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين.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 من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن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 فَلَمَّا تَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ